وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو الأزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج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 قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَى ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّعَلِ وَمِنْ تَح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 أفمن حق عليه كلمة الأذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجدي من تحتها النار وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم قلوبهم إلى بكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء و من يضل لله فما له من هاد أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْأَذَابَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم الأذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولأذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 ليكفّر الله عنهم أسوأ الذي يعملو ويجزيهم أجراهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك من الذين من دونه وَمَن يُضِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ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 قل أوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ هَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سِيَأَتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سِيَأَتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ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 وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَن تُمْ لَا تَشْعُونَ أَن تَقُولَ نَفْسُهُ يَا حَسْرَةٌ عَلَى مَا فَرَضْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ الْسَّائِرِينَ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 ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم قيامون ظرور وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون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 وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمه العذاب ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين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 وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبت فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حاجة عافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.